بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الذكي الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته الى يوم الدين واسال الله العظيم ان يتقبل عملنا وان يغفر زللنا وها هو الشهر الكريم قد انطصف وها نحن نستقبل النصف الثانيه من نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك لنا في شهرنا وفي عملنا وصيامنا وقيامنا وان يتقبله منا بقبول حسن اما بعد ايها الاحبه فسلام الله عليكم ورحمه وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم مع حكايه جديده من حكايات رمضانيه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء ابليس في جند من الشياطين ومعه راية في صور رجال من بني مدلج والشيطان في صورة سراقة بن مالك ابن جعش فقال الشيطان لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم واقبل جبريل عليه الصلاه والسلام على ابليس فلما راهه ابليس وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع ابليس يده وفر هاربا ولى مدبرا هو وشيعته فقال الرجل يا سراقه يا سراقه اتزعم انك لنا جار فقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب جرهه الشيطان الى ارض المعركه فلما احتدم القتال كان اول الفار بدين حين راى الملائكه وجند السماء وهكذا الشيطان يفعل بأولياءه في روايه عن العروه بن الزبير قال لما اجمعت قريش المسير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكر فكان ذلك ان يثنيهم يعني كان بينهم اشياء في الجاهليه فكان ذلك انه يجعلهم لا يخرجون لحرب رسول الله فتبدى لهم ابليس في صوره سراقه بن مالك وكان من اشراف بني كلانه فقال لهم انا لكم جار من ان تاتيكم كنانه من خلفكم بشيء تكرهونه ما تحملوش هم كنانه انا معكم وانا جار لكم اذهبوا الى محمد وقاتلو فذهبوا وكان ما كان مما نعلم في غزوه بدر في موضع اخر انهم كانوا كلما نزلوا منزلا راوه في سوره سراقه لا ينكرونه فلما كان يوم بدر والتقى الجمعان نقض على عاقبين يقول فأوردهم ثم أسلمهم يعني وصلهم إلى أرض المعركة ثم أسلمهم لمصيرهم المحتوم وهكذا الشيطان يفعل بأوليائه وتلك هي النتيجة الطبيعية لمن يستجيب لإغواء الشيطان في أي موضع إن كان إن كان هذا في بدر فأسلمهم إلى الهلاك فهذا في كل الأحوال الشيطان يزين الشهوات يعد يمن بالخير ثم يفاجئ الانسان الذي استجاب له انه كان يمسك السراب وقد قال الله تعالى عن الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ولهذا اذا اجتمعوا في النار اعوذ بالله نعود بالله من ذلك وراوا محل بهم طلب الشيطان فيقوم خطيب الضلاله فيهم ويقول لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم انا اخذتكم الى العذاب ثم اخلفتكم في الحديث انا عقبه بن عامر وهذا حديث مهم جدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جمع الله الاولين والاخرين فقضى بينهم وفرغ من القضاء قال المؤمنون قد قضى بيننا ربنا فمن يشفع لنا وتبدا قصه الشفاعه المعروفه يذهبون لادم ثم الى نوح ثم الى ابراهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى ثم ياتونا محمدا صلى الله عليه وسلم قال فياتوني فياذن الله لي فيثور فاقوم اليه فيثور مجلسي اطيب ريح ان شمها احد قط حتى اتي يا ربي فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر راسي الى ظفر قدمي طيب شفع الرسول للمؤمنين هنا يقول الكافرون بعضهم لبعض لقد شفع النبي للمؤمنين تعالوا نذهب لإبليس فذاهبون لإبليس فيقول الكافرون عن ذلك لإبليس قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم انت فشفع لنا الى ربنا اتلم المتعوس على خيب الرجاء ابليس لا يشفع لهم فانك قد اضللتنا فيقوم ابليس فيثور مجلسه انت ريح شمها احر ق ثم يعظم لجهنم فيقول عند ذلك ما قال الله تعالى وقال الشيفان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعواتكم فاستجبتم لي خطيب الضلال اذا يقوم ويجلس المجرمون حين يجادلون انفسهم قد اتكوا على سراب وانتظروا وهما ولم يكن فعل الشيطان معهم الا غرورا يومها ايها الاحبه تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره سنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هذا يوم يتمنى كل انسان يتمنى التابع انه لم يكن تابعا يتمنى الصغير الذي استصغر نفسه وتبع الكبار في الشر انه لم يتبعهم ويدعو عليهم ويقول ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيله ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا هنا في في هذه الساعات الحرجه وفي هذا الموقف العصيب لا معنى للندم ولا معنى لإلقاء التبعة على هذا أو ذاك كما يقولون يقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغرون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناك احنا طشكنا عليكم واوردناكم موارد الهلاك ثم لا نستطيع لا نملك لكم شيئا بل يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد ان جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بانتم احتلتم علينا ومكرتم لنا بكل حيله وبكل مكر بالليل وبالنهار تسامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واضل واصرر واسرر الندامه لما راوا العذاب وَجَعَلْنَا الأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَصِفُ لَنَا الْحَقَّ صُورَةً مِنْ صُوَرِ التَّلَاوُمِ بَيْنَ التَّابِعِ وَالْمَطْبُوعِ بَيْنَ الْمَغْرُورِ وَمَنْ غَرَّ فَيَقُولُ جَلَّ وَعَلَا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُسْلِمِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ تحقق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين وهكذا تطبق جهنم على الغاوي ومن تبعه على الساذج الاحمق الذي سار وراء هواه واتبع الذي غره وصار كذلك العصفور الاحمق الذي اصابه الفخ فكذلك يصطاد الشيطان بني ادم من شهواتهم اهواؤهم ولعل الله تبارك وتعالى بالصيام في هذا الشهر الكريم يعيننا على اهوانا وشهواتنا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يلهمنا رشدنا وان يحفظنا من كيد عدونا وان يهيئ لنا من امرنا رشدا والى لقاء اخر استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد